Alif Lam Raha Tilke آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى ردل منهم أن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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذابهم اليم ولا الذين كفروا لهم شراب الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السهين والحساب ما خلق الله ذلك إلا للحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اشتركوا في القناة فِيها صَلَاحَنَ كَمَاضِهِم وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ اشْتَدَّ الْعَذَابُ ۖ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۖ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنِّهِ وَشِفَاءٍ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مُقْعِداً أو, او قائما فلما كشفنا عنه غرهن الله كان لم يدعنا الى عضو ممس كذلك ذنينا المسرفين ما كانوا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 إِنَّ ٱنتُم إِلَّا مَا يُحَاكُ لَنِى إِنِّى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوَّتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ نَسِيتُمْ فِيمَ أفلا تعكلون فمن أعلم ممن افترى على الله كيما أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون دون الله يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ عِنْدَ اللهِ قُلْ أَنْتُمْ تَنْذِرُونَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى م كَان النافُ إِلَّا أَُّكَ وَاحدَةً فَفتَدَفُون وَلَْ ل كَلمَكُ سَدَ قَْتْ مِرغمضٍّ كََ قُضَ بَين فيِي مَا فيِيهِ يَتَلِفُون وَيَقُونَ لَل أُزِلَ فقل إنما الغيء بالله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم قل الله أسرع مكرا إن رسولنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إلا أكنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحون وَسَل يَح بِهَاجَ أَهَُعَ شِحُ وَجَ أَهُم المَوْدُ مِن كُِّ مَنْ كَذٍِ وَونُ وَوُّ أَن لَهُ الدِّينَ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى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 الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاقتلقه نبات الأرض من فَغَيْنَا أَطَلَتْ أَوْ ضُرُخْ فَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَمْ فجعلناها حشيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نخصن الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من فَأُسْنَى وَزِيادًا وَلَا يَمْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُهُ وَلَا ذِلَّهُمْ أُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ وال... وال... كَفَرُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاؤُهُمْ سَجَنٌ ترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاص ما لهم من الله من عاص كأنما أغشيت وجوه هم قطعا من الليل مظلما أولئك قمْ فهَا خَادِدُ وَيَومَ نَحْشُرُون جَِيَ فُمَّ نَقُولُ لَِّذينَ أَشرتُ مَن كََمكُ ثَُّ نَقُول للَِّذينَ أَشرَكُ مَنْ كَانَمْكُ فزَيَّنَّا لَهُم وَقَالَ أَشُرَّاً مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى اللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فَكَفَى اللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن عن عبادتكم لغافلون هنالك تعبدون كل نفس ما أسلفا هنالك تعبدون دون نفس ما أسلفا وردوا الى الله وردوا الى الله ما وعدهم وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبشار أم من يملك السمع والأبشار ومن يخرج الحي وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا الظَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ ذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَاءَكُمْ مَنْ يَذَرَ خَلْقًا فَتُمجِعُوهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثم المن شركاكم من يهدي الى الحق قل ان الله يهدي الى الحق يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدا فما لكم كَن فَتَحْكُمون وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّاً إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى انت تصديقا الذي بين يدي وانا كنت تصديقا الذي بين يدي وتوصيلا كتاب له غيب فيه بالرض للعالمين ان يكونوا افتروا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 فانظر كيف كان عاقلة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به فربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم فأنت تسمع الشم ولم كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ فَقَدْ كَانَ اللَّهُ شَهِيدًا عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَهَكِلَ تَن أَوْ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم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 انهم فلا يستغفرون ساعه ولا يستقيمون قل ارئيتم ان اتاكم عذابه بغتان ام نهارا قل ارئيتم ان اتاكم عذابه بغتان ماذا ي وَمِنْهُمُ الْمُجْرِمُونَ أَفَمَّا إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آن ۚ أَنَا وَقَدْ كُنْتُمْ تُرْهِبُهُ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا لَنَنقُلْ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقّ قُلْ إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ وَلَوْا أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُهُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَأَسَرُهُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِصْطِ وَهُمْ لَا تَنَاوَلْتَ وَالْأَمْرَ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يا ايها الناس يا ايها الناس قد جاء انكم موعظه من ربكم قد جاء انكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وَشكْسَ لِمَا في السدُور وَهدَم وَورَرحمَنتُ بِمُؤمنين قُلْ بِ صَطْل اللَّهِ وَذَِحمَتِهِ فَبِذِكَ فَلْ قُلْ بِ اللَّهِ وَبَِرحمَتِهِ فَبِذالِكَ فَلْ فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آمين مَعَ اللَّهِ تَفْتَحُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ شَرٍّ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ عَمَلٍ فَلَنا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِنَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عِندَ ما حي ولا اصغر من ذلك ولا اصغر من ذلك ولا اكثر الا في كتاب مبين الا ان اوليا الله لا خnf عليهم ولا يهزمون الذين امنوا وك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تذدين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم الا ان لله ما في <تصفيق> السماوات وما في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا ان يتبعون انهن فيه والنهار مبشرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخل الله ولدا سبحانه هو الغميم له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم مباشر يَقُولُونَ عَنَ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا نُزْجِعُهُمْ فَقَدْ وفيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ بوحي إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل عن الله توكلت فاجمع امركم وشوركم ان كن ثم لا يكن ان امركم عليكم امتا ثم لا يكن امركم عليكم امتا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 وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَطْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاقُوا ادْعُهُمْ بِاللِّينِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ نُنْضِهُ عَلَىٰ قُرُبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ دَعَوْتُهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ فَسْتَ وَنْكَوا قَمَم مُجبِ فَلَم جَ أَهُم الحَققُ مِن عذِنَا قَا إِه لَ سحثُ مُبين قَالَ سَاءكَ قُلونَ لِنحَقتِ لََّا جَ أَمْكُمْ أَسحثه لا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لهم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اقتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتهم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يشفق عمل الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قلبه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتلهم وإن فرعون لعالم في الأرض وَإِنَّ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 وَنَجِّنَا مِنْ رَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَدْعُو قَوْمَكُمَا مِنْ أَقْصَى الْبُيُوتِ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالهم في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أنوالهم على قلوبهم رَبَّنَا قِنَا سَعِيرَ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أَبْدَى دِيمَةُ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَنَاعَانَّ إِنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا دازْن بِبَنيِي إسر إلَ نَحرَ فَأَمْطَعهُم فِ رَعابُ وَدُودُ دَغْ يَو وَعَضِواب حتىَ إذَا أَذركَهُ وَورَقُ قَدَ آمُ أَن مَ ل إِلَه إَِّ اللَ آمعملَل الذبَنوا إسر اليوم نلجئك بدلك لتقول لمن خلفك آية وانك كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد قلنا وابنا من اسرائيل دموا وانصدق رزقناهم من الطيبات فما اختنقوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يطفق وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِ إِسْرَائِينَ مُبَوَّ أَشْرِقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَنَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَفْتَرِفُونَ فَإِنَّا شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جِئْتَ إِنْ حَقَّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ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 مشاء ربك لا امن من في ارض كلهم جميعا اف انت تكره الناس حتى يكون مؤمنين وما كان لنفس ان ي م تُؤْم آيَادُ وَن نُذُورعَ قَمِ لم فَهَنْ ي تَوْونَ إَِّ مِفْلَ أَن يَالِ يينَ فَلَ لِ قَضِلِبِهُن فَن تَوْي إِم بكُ مِن مُ جِيرُ رُسُلِنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا مُنْجِلُ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ولكن فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأبرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدعو فَإِنَّكَ لَنَ مِنْ اللَّهَ لَدِينٍ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يشاء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 وَنَتَمَّعْ مَا يُحَال إِلَيْكَ حُكْمُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَاصْدِرْ حَتَّى يَحْكُمَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ